هدوم جاب الشنطة بهدوم يا صلاح الخير يا صلاح الخير لو البيت يا صلاح الخير صلاح الخير أحمد حلمي لاول مرة على نجوم FM صلاح الخير أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت, جيت،, جيت،, جيت،, جيت البيت باراشوت وجيت بلا داعي وبقيت من ضمن العيله عندي اللي حابه داعي وقوده عريضه طويله صالتك وصلتي وخالتك وخالتي ومعلق صورتي على الحين انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت, جيت, جيت, جيت, جيت نورت البيت انا جيت انا جيت انا جيت صلاح الخير هنا شيحه بطوله عزة تابعه ادوار ميمي جمال نعام سموسه سليمان عيد معتز عبد الصبور والطفل مروان مجدي للفن الشرف الفنان سناء شافع بالستروك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمه والنهايه محمد يحيى كلمات ايمن بهاءت أمر توزيع يحيى يوسف المنافس شيرين إبراهيم إنتاج ماس ميديا بروداكشن تعليف مجدي الكوتش إخراج حسين إبراهيم صلاح الخير برعاية فودافون طب حط نفسك مكاني لو أنت باباك عنده شركة مؤولات كبيرة والمفروض يعني أنك مهندس وبتشتغل معي في الشركة بس أنت بتعمل ده غصب عنك عشان أنت بتكره الهندسة أنا مستحيل أعمل أي حاجة غصب عني أنت عارفة أنا بلا فخرة عاطر ليه؟ عشان انا مش هشتغل اي حاجة غير اني اكون مهندس ليه لان اي حد مميز في شغله لازم تعرفي انه اكيد بيحب شغلته وده سر نجاح بابا بابا بيعشق الهندسة وعايزني احبها غصب عني لازم ترفضي يا ياسمين على فكرة يا صلاح انا اعرف مهندس شاطر جدا وعنده شركة ممكن اكلمه عشان تشتغل معي والشخص ده موجود هنا لا طبعا ده مهندس تعرفت عليه قريب يعني اسمه ادهم القوصيري يا فندم مالك في ايه يعني عايزاني انا انا صلاح حسين اشتغل عند أدهم الأبصيري إذا أنت تعرفه اعرفه طبعاً عرفه ده ملازمنا 24 وعشرين ساعة. لا ملك بتنرفز كده ليه طب أنت بجد دشفته وتكلمت معاه كده يعني. هتكلم و... زي بس معايا مع أدهم هو أنا. أ, نعم أ, إيه تفضل لي. ااا أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ هقولك ايه بس ده بني ادم غتيت ودم متقيل وسائل وجليات. لا لا لا انت اكيد بتكلم عن واحد تاني. لا لا لا, لا, لا معلش بقى انا متأكد ان مفيش حد اسمه ادم الابصيري غير ادم الابصيري ده. وعلى فكرة بقى ده مهندس فاشل. لا مستحيل بقى. فاشل. ده مهندس عبقري فاشل. عبقاري. فاشل. استاذ صلاح. فاشل. اه ايوه. احنا علاقتنا انتهت. علاقتنا انتهت? هي كانت ابتدت امتى عشان تنتهي? بتحت خلينا ديك يعني انتي عايزاني اول ما حازم يدخل عليا في الفيلا ادي له ودني على طول ايوه بس افرضي هو مالوش مزاج يتكلم هتعملي ايه هسيبه وادخل انام انتي هتغلبيني معاكي ليه يا شاهي مستعجله على النوم ليه ما تعودي مع الراجل وتاخدي وتدي معاه في الكلام معلش يا اعتماد انا مش مركزه معاكي اصل قلبي وكلني على عمر مسكين الولد صغير على اللي بيحصل له ده تعرف يا شاهي لو ودتيني عمر ده اسبوع واحد هرجعهولك بدر من يا سلام أديهولك إزاي أنا ابني مايفارقش حضني ابدا يا سلام طب ما أنت عايزه تاخد صلاح خلاص أنا ابني كمان مش هيفارق حضني ماشي يا اعتماد كل واحدة تاخد ابنها في حضنها دكتور عاصم أيوة يا شاهي أخبار عمر إيه الحمد لله بس اعملي حسابك هيستنى معانا النهاردة يا حبيبي يا ابني للدرجة دي طب انا هبات معاه وانا كمان هبات معاه ما الفين حازم باشا ولا هو جه عمل شوية بتوعه واختفى شايفة يا اعتماد حتى الدكتور عاصم واخد باله آه هو آه ما عرفش هو راح فين بص الاستاذ حسين جوزي كلمني على البرتابل وقال لي ان هو قاعد مع الاستاذ حازم على القهوة اصل حسين بقى يا اختي ما بيخبيش عني حاجه <تصفيق> واضح ان مدام اعتماد بتلقى حاليكي اعمل ايه ما انا كده طول عمري حظي قليش مش ده كان اختيارك يا شاهي <تصفيق> انت اللي قصرتي تتجوزي حازم الشراب يبقى يا اخويا زم ما اختارت هو في احسن من البشمهندس حازم ايوه هو في احسن من البشمهندس حازم وبعدين انت مالك يا عاصم شايله فوق دماغك وزعق ليه هو انا فوق دماغي ليه يا شاهي مش انت اللي بتشتكي عن اذنك اذنك معاك يا دكتور انا حوريك يا ياسمين بقى احنا علاقتنا انتهت من قبل ما تبتدي ماشي ماشي ما تقول حاجه يا عم عمر انت هتفضل نايم كده كتير اختك غلبتني رايحة هتحب ادهم وتدافع عنه قوي مش طايق بص في خلقتي مع ان ادهم هو صلاح وصلاح هو ادهم انا خلاص خلاص قربت اتجنن انا مش عارف بس اعمل ايه يا رب انا هتصل بيها بس هكلمها على ان انا مين فيهم بقى ادهم ولا صلاح همشيها أدهم وخلاص همشيها أدهم <تصفح> <Assassins Ep>. ألو هاي أدهم إزاي؟ أخبارك إيه؟ أخباري مش حلوة يعني ليه بس؟ أصل الجدع مكسوره مكسورة لقادة عندنا ده ويع في البسين وعمر جاله انهيار عصبي وحنا دلوقتي في المستشفى يا ساتر الله يكون في عونك وأكيد الحاجات دي طبعا بتأثر على شغلك شغل إيه بس؟ أنا بكره الشغل ده أنا بفكر بجد يعني أكمل ورق في شركة الطيران إيه الكلام الفارغ ده؟ طيران ايه وزفت ايه انت مهندسه مش طياره وحتفضلي طول عمرك مهندسه انت مالك بقيت تتكلم زي بابا كده عشان هو ده الصح بقولك ايه يا ادهم انت تعرف واحد اسمه صلاح حسين صلاح حسين طبعا ده حبيبي انت تعرفه ايوه ده مهندس عبقري وعرفت منين يعني انه عبقري ده ده مش لاقي شغل اصلا واحد في البيت بصي ياسمين اصل أغلب العباقره بيبقوا قاعدين في البيت ده كان احسن واحد في الدفعه بتاعتنا غريبه إنه يعني بيقول فيك كلام يعني غير كده خالص بيقول عليه إيه الواطي ده مش مهم بس أنا كده اتأكدت إنك بجد إنسان محترم أنت كل يوم بتكبر فاين يا أده سافر الواطي مفيش فايده كل ما حاول اصغره بيكبر فعليها <تصفيق> هاوا وبعدين ما تزعلش نفسك يا أده وانا كمان مسكتش سكدتش انا قلت له إن, ان انت مهندس عبقاري بس بقى فيه ايه يا ادهم انا عملت حاجة لا لا لا أه... ابدا دي دبانة رزل عمالة تلعب في مناختيب طب اقولك ايه احاول بقى تنجس في شغلك عشان عايز اشوفك بجد ضروري جدا يعني حيرتيني معاكي حيرتك في ايه عملت حاجه لا لا لا ده انا بقول للدبانه اللي اصلها بززز وسابت مناخيري ودخلت على وداني ها سمع صوتها <تصفيق> خلاص هسيبك انا بقى مع الدبانه عشان اروح اطمن على عمر يلا باي باي باي باي <تصفيق> صداح الخير على وجاب بهدومه يا الخير يا الخير المت يا ja, Ja, zodra ja, je? Ja, Abir, أنا عايز المنصة بتاعت المنتجع الرياضي تخلص النهاردة والورق يتبعد بكرة بكتير مفهوم؟ أوكي. لما أعزى أسس حسين إحنا كنا بنقول إيه؟ كنت بتكلمني عن ياسمين بنتك. أيوة. أنا بدي وبينك كده كنت حاسس إن البنت دي دماغها مش في الهندسة فقلت أضغط عليها على قد ما أقدر لكن كنت حاطط في الماغي إني حنيخ في الآخر وسبت تشتغل في المجال اللي هي عايزاه. ده تفكير سليم فعلا لكن المفاجأة بقى أسس حسين. البنت طلعت مهندسه عبقريه طبعاً بنت الوز وهم عملت تصميم للمنتجع الرياضي مذهل لدرجه ان شكيت ان البنت مش هي اللي عامله اكيد هي اللي عملته عشان كده انا دلوقتي مصر ان البنت لازم تستمر في الهندسه شوفي حازم بيه كل ما تديها ثقه هتبقى مهندسه ساطره يلا قوم بينا بقى يلا قوم يتمشى شويه ونشوف الاولاد انت قاعد لوحدك وانا اللي بحسبك مكسر الدنيا مع ياسمين ما تجيب سيرتها انا اتخرقت خلاص من البيت دي يعني خلاص هنسك على الليلة ونلم الدور ونروح بيتنا انا مش عارف اهمتش علاقة بادهم ده كده ليه احسن مني في ايه ادهم ده ها انت احسن مني في ايه يا سيد هقولك حسب خبرتي الممرمطة اللي ملهاش حدود ممكن أقول لك إيه سر إعجاب ياسمين بأدهم بس أريد تقول حاجة مفيدة يا سيد عشان أنا موقفي ضعيف جدا في القضية عيب يا أبو صلاح براء إن شاء الله ده أنا سيد قول بقى وبلاش مرمطة كتير في الكلام ياسمين معجبة بأدهم عشان عمل معاها حركة جدعانة أتيك مثل مثلا يعني مم. يعني لما اتزنقت مرة في قصة العربية ولما احتلت كده في الكلام روحت انت من غير تفكير خالص حطيت ايدك في جيبك وقدت هملي على طول دي اسمها حركه جدعانة بس ده ما كانش تلميح انت قعدت تزن عليا شهر في الطلعة والنزلة وانما اتخنقت منك اضطريت ان انا ادفع هملك بس العلمك بقى لو ما رجعتش الفلوس دي يا سيد انا هودي الشيكات للنياب انا هقطع علاقتي بيك انا قلت لي خلاني بس افكرك وهو ده السبب اللي خلى ياسمين تديك الطرشه وتعجب بادهم ام ما هو انا ادهم يا بني ادهم لا أوه. انت تيجي ايه في ادهم ادهم ده شهم وبطل والبنت تحب الرجل الشهم راجل انقذها وعمل التصميم من غير اي مقابل حتى انت يا سيد حتى انت مش مصدق ان انا ادهم اسمع يا سيد أنا قررت أقتل أدهم لا أوعى تعمل كده ما نصحكش إحنا نقتل صلاح ونحتفظ بأدهم <تصفيق> أنا قررت أنا وأدهم نقتلك إنت يا سيد صلاح الخير على أدومه وجاب الشمطة بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح الخير نورت البيت يا صلاح الخير الى باب الشنطه بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح الخير نورت البيت يا صلاح الخير اتاخرت كده ليه يا حسيه ما انت عارفه انا بتخنق من قاعده المستشفى ومن سمعك اهلا مدام شاهي. اهلا اهلا يا استاذ حسين اتفضل الله يخليكي ما بينا بقى ناخد صلاح ونمشي احنا شاهي مصممه ان احنا نسيب صلاح كام يوم في الفيلا لحد ما عمر يتحسن خلاص سيبهولهم ويلا بينا احنا لا انا ناويه ابات في المستشفى مع شاهي يا استاذ حسين حازم فين والله حازم جاله تليفون من الشركه واضح انها حاجه مهمه استأذن ومشي قعدك كده يا اعتماد يسيب ابنه رائد في المستشفى ويجري على الشغل ما احنا يا مدام شاهد. وان شاء الله عمر هيقوم بالسلامه إيه بقول إيه, إيه, ايه انت على لحم بطنك من الصبح يا حسين تلاقيك جوعت ما تحكش عليك يا اعتماد انا جعان بس هنعمل ايه الظروف جت كده عموما انا هبعت سليمان يجيب لنا اكل ما يبين عليها الاهدى صباح يا ماما يا ماما! ايه ده صلاح! ايوه يا صلاح! ايوه يا صلاح! وطي صوتك اعتماد احنا في مستشفى! ايوه يا صلاح احنا جايين ها! يا مدام شاهد! ايه ده ايه ده ايه ده في ايه كلكم بتزعقوا في ايه يا سي! عمر عمر! فاق وبيتكلم! ابني! هاي يا فريدة! اهلا اهلا اهلا يا ياسمين! نورتي الاجزخانه يا روحي! خلعت انتي بالك يومين وسايباني الوحدي مع الاسمه صلاح ده ها يعني انتي عايزة تفاهمين انك بتعودي في البيت اصلا يا بنتي انتو عيلة ضربة مسرين ان صلاح يقعد عندكو في الفيلا ما حدش فيكو عايش فيها اصلا طانتشاهي طا في المصنع وانكل حازم في الشركة وانتي كباش مهندسة في الموقع اهي فرصة باي خلي بالو من عمر وهم الاثنين اتنين بقوا صحاب قوي لكن انتي عامل عليا براشوت كده ليه اكيد في حاجة بصراح اصل ادهم ما اتصلش من يوم ما كنا في المستشفى والتليفون بتاعه مقفول على طول انا قلنا عليه قوي يا فريده يا حرام يا بنتي نفضي بقى انت شاغله دماغك بواحد ما تعرفيش شكله اصلا مش عارف انا عندي احساس ان ادهم ده شخص مش موجود انفيزيبل يعني يا سلام والتصميم اللي لقيته في الشنطه ده عفريت اللي عمله مثلا انت مش بتقولي صلاح يعرفه كان معاه في الجامعه ايوه هو قال لي كده خلاصي بس قال لي صلاح عن عنوان شركته واطلعي من دماغي بقول لك ايه انا وصلاح ما من من المستشفى ادهم ده جينيوس طب سيبي لي انا الموضوع ده انا ليه سكه مع صلاح ليك سكه مع صلاح آه. صلاح الخير صلاح الخير برايت فودافون انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت صورت البيت أنا جيت. انا جيت انا جيت انا جيت صلاح الخير منى ابو الفتوح احمد زياده مجدي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الطوخي عاصم رأفة ونشوة خليل متابعة نسمة متحد ميكساج عماد عثمان أصرف على إنتاج ماركو مراد صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا برودكشن صلاح الخير تأليف مجد الكتش إخراج حسين إبراهيم